يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ فَنَتْبَعُ مَا آلَفَنا عَلَيْهِ آبَاءَنا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُم لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلا دُعَاءً أَوْ يا أيها الليل آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله, واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزين وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُغِلَّهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضطر غير باقٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ نَبِي ثَمَنًا ويشترون به ثمنًا قليلاً أولئك ما يأكلون أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا ينكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَمُذَكِّرُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ كُلَّهُمْ اشْتَرَوا الضَّلالَةَ بِالهُدَى وَالْعَذَابَ بِالنُّصُورِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ الله الزَّل الكتاب بِحَّق وَإلَ نَفتَلَفُ فِي الكتابلَ في شقاق لَِي شقاقِهُ بع سَيَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلُوجُوهُمْ فِي جَهَنَّمَ بِالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بالله, آمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَاهُمُ الْأَمْنَ وَالْإِيمَانَ وَأَتَمَّ لَهُمْ لَْ يْ قُب وَالْمتَامَا والمسكِينَ وَبَن السَّبِ وَسَِّ وَالسَّ إَِ مفِ بِقاب والموفون بعحلهم إلى عاهده والصابرين في البأساء والضخاء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم وصوف قتلان الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخذ شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف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 لَنَقُم فِي الْقِصَاصِ حَيَاةً لِّيَؤُولَ الْأَلْبَابُ عَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ خير لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى một và đànông và đã xanh phải vậy hoa anh vẫn tìnhâuắmò và sẽ فان خاف مفرصا جنفا او اثنيا فاصلح بينهما فاصالح بينهما سلام اسمع لمن ان الله غفور رحيم